يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترن الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن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 ثم من علاقة ثم من مبعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقرف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لخروجكم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 وتر الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء هتذت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج.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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يذهبن كيده مَا يَفْعِلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من دار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا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 تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولونؤآ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد.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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ أَذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَهِيرُ بَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منا فعلهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُ الطَّيِّرُ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سك اسم الله على ما على ما رزقهم من بيمة الأعماق فإلهكم إله واحد فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا, ومما رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُم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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لي ينال الله لحمها ولادماءها لي ينال الله لحمها ولادماءها ولكن يناله التقوى منكم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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ مُعْطَلَةٍ وَبِئرٍ مُعْطَلَتِي وَقَصْرٍ مَشِيدٌ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان او اذان يسمعون بها فان لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور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 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ثم قتلوا أومات لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم دخل يرضونه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 ذلك بأن الله يُولِجُ الليل في النهار ويُلِجُ النهار في الليل ويُلِجُ النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل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 إن الذين تدعون من دون الله لينخلقوا ذبابا لينخلقوا ذبابا ولا يوجد معه له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره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 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَنَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا, وتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ